كل الطعام كان حلال لبني إسرائيل إلا ما حرم على نفسه إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قُل فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِن كنتم صَادِقِينَ فَمَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين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 قَنَّ اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ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 ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته, اتقوا الله حق تقاته وَلَا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبر الله جميعا ولا تفرقوا وذكرون نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألَّفَ بين قلوبكم فألَّفَ بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وَكُلُّمْ عَلَى شَفَاءٍ حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذْكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبِينُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَلَتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَمَ تُيَذِّعُونَ إلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُونِ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 ك لهم عذاب عظيم يوم تبيض جوه وتسود جوون الذين سودت وجوههم أكفرت بعد إيمانكم فذوقوا العذاب فذوق العذاب بما كنتم تكفرون وأم الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله